غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنور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 إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون